وَسَارعُ إلَ مَغصَِةٍ مِ الرَبِّكُم وَجَن نٍَّ أَربُّهَا السمواتُ وَالْأَبُّء عِدَّت للِمُتَّقينَّذينَ يُ فِقُونَ فيِي السَّوو إِ وََّاءِ وَالكَاضينَ الْوإبَ الله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذَكَروا اللهَّه فَستَوْ فَع لِذُنُ بِهِم وَنَيين يَغفِرُ ال الدّنُ بَ إَِّ اللههُ وَلَمْ يُصُِّوا عَلَ ماَا فَعَلُ وَهُمْ يعلممُ قُلائِكَ غَزَ أُهُم أصِرَةٌ مِ رَبِّهِم وَجَّةٌ تحت فيها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فاشيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بَيانُ للَّاسِ وَهُدَو وَمَوعِضَةُ للِمُتَّقين وَلاَا تَهِم وََا ولا تَحزَنوا وَأَن تُمُ الأأَلَونَ إِن كُتُم